إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله What I'm saying. inta <tıklı> abu أتقوا الله ما استفعتم وهموا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ومن يوق شححنا Even 121. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم <يغفر صفيق> لكم <صفي>